بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية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 ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق رسالي فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا انا معكم مستمعون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 قال فعلتها اذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحره ساجدين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 وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون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 ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين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 والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبري حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع منون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للظاين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 لآية وما كان أكثر هم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إن إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ مِن دُونَ الْمُشْرِكِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى رَبِّ عَلَمٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ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 فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين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 قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بايه إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم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 ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون إني لكم رسول امين فاتقوا الله وأطيعون وما اسالكم عليه من اجر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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الألين فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر ان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 وسيعلم الذين ظلموا أي من قلبين